صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا قولوا سَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ يَا الذين كفروا لا تعتذر اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم